ولو شاء الله لأنزل ملاكًا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين ولو شاء الله لأنزل ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب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 أحسبون أن ما نمدهم به من مال وبن نسارع لهم في الخيرات بل لا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نسارع لهم في إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين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 قالوا أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هذا مِنْ قبل إِنْ هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ مَاتَ خَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا اللَّذَّهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَمَ مَا يَصِفُونَ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 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ كَلْفَ حُوجُهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ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 قال إلَّا بِثْمٍ إلَّا قَلِيلًا لَوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَبْث